بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان يحب ربنا ويرضى فصل الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اتدى بيده وسنة بسنته وسار على نهجه وطافه أصرار يوم الدين وبعد احبتي في الله فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى <تصفيق> حول القراءة في هذه الكتب المباركة ولزالت قراءتنا نفتح بهذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان هذا التفسير السلفي الذي يقرر قواعد الثلفي عجقادا وعملا ودعوة وتربية ولازلت خراطنا في صورة البقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا, إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعجكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يحث الباري عباده على الانفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار ويدخل في عمومها الفرض والنفس جميعاً فقط وهذا من أدلة الجمهور الذين يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة فهذا هو قول الجمهور ولم يخالف ذلك إلا النذر اليسير بل ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر فالجماهير سلفاً وخالفاً على وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولانه يدخل في عموم الانفاق من الاموال والذين في اموالهم حق معلوم والتجاره من الاموال بل من الاموال الناميه والنميه جدا فاذا كان من عنده عشره الاف جنيه ادخر في بيته ولم تزد جنيها واحدا وحال عليها الحول وهي في ملكه مستقرا فإنه يجب عليه يخراج الزكاة كيف إذا كانت هذه عشرة آلاف عروض التجاره فصارت ثلاثين ألفا فصارت ثلاثين ألفاً فهذا مما يوافق النصوص والأصول وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أن خالدا لم ينفق والعباس وابن الجميل وكذا فقال وما تنقمون على خالد فقد حبس اضراعه واعتاد في سبيل الله حبس في سبيل الله لم يتاجر بها ولم ينمها لما حبس فالقول الصحيح أن الزكاه تجب في عروض التجارة وهي من اوسع التجارات ولو قلنا بان الزكاه لا تكون في عروض التجارة تتعطل بذلك خير كثير لكن على كل قد يقول قائل تعطل او لم يتعطل طالما أننا لم يثبت نص في ذلك خراف نقول لا ثبت هذه النصوص صريحة وبالمفهوم ووافق ذلك أيضا المقاصد العامة في الشريعة فمن هذه النصوص قول سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم قول سبحانه وتعالى ولدينا في أمور الحق معلوم راجع جميع التفاسير فيها كما قال ابن سبينس رحمه الله تعالى لم يخالف ذلك إلا أهل الظاهر وإن نصر هذا القول بعض يعني العلماء المعاصرين رحمهم الله تعالى إلا أن هذا اجتهادا الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ونجوب الزكاة في عروض التجارة لأنها معدة لإنما وهي أكثر أموال المسلمين نعم وأمر تعالى أن يقصد الطيب منها ولا يقصد الحلو إن الله عز ما ليس على عبد في فرسه ولا عبد فقط ليه؟ لأن هذا ليس معدا لإنما فرس يركبه وعبد يخدمه فبالمفهوم ما يعد للنماء وما يكون مالا ناميا يكون فيه الزكاة أما الفرس اما كذا لا؟ ولهذا نحن نقول. في الثياب التي يلبسها الإنسان ليس فيها ذكاء لكن في الثياب التي يتاجر فيها الإنسان فيها الذكاء في الحذاء الذي تلبسه ليس فيه ذكاء في الأحذية التي تتاجر بها ذكاء في البيت الذي تسكنه ليس فيه ذكاء في البيت الذي تتاجر به فيه الزكاء وهكذا فناتي ونقول ليس في عروض التجارة ذكاء هذا قول وإن قال بي بعض الافاضل العلماء رحمه الله تعالى كاف الشيخ حسن خان ومن من تبع على هذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى خف لكن الصواب ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم وهذا قول الائمه الأربعة رحمه الله تعالى كما ذكرنا إن الشيخ الاسلام يقول ولم يخالف ذلك إلا إيه أهل أفضل ما وأمر تعالى أن يقصد الطيب منها ولا يقصد الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله ولو بذله لهم من, هم لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضات والإغماض فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء والكمال إخراج العالي والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزئ عن الواجب ولا يحصل فيه ثواب التام في المندوب يبقى الاخراج يكون على ثلاث صور الصورة الأولى الكمال الصورة الثانية الواجب الصورة الثالثة الممنوع عندنا كمال وعندنا واجب وعندنا ممنوع أما الواجب فاخراج الوسط فإنسان لا يكلف أن يخرج أعلى ما عنده ونوجد ذلك عنده أعلى شيء وعنده وسط وعنده رديء نقول يجب عليك أن تخرج منه أعلى شيء لا لا يجب عليك الواجب والوسط الواجب وليه الوسط عنده أنعام بعضها صحيح بعضها كذا الوسط عنده حب بعضه جيد جدا بعضه رديء بعضه يبقى الوسط فالواجب الوسط والعالي الغالي هذا هو الكمال والممنوع الربية يبقى ممنوع بالربية والواجب الوسط والكمال العاري نعم فالانسان لا يمنع أنه يعني يخرج العالي والغالي لكن اذا كان بطيب بنفسه ايه بطيب ولي ولهذا جاء في الحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واياك ورائما اموالهم تشنف تيجي تاخد من الابل اعلاها وانفثها لا نعم وعلموا ان الله غني حميد فهو غني عن جميع المخلوقين وهو الغني عن نفقات المنسقين وعن طاعات الطائعين وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعين ومحض صدله وكرمه عليهم ومع كمال غناء وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام إن الأحكام الموصله لهم إلى دار السلام وحميد في افعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها نعم هذه عبارات شف سعد رحمه الله تعالى عليها دائما مع انه الحميد تذكر في القرآن، لكن لو مشيت في تفسير السعدي مع كل ذكر بهذه نصف الحميد تجد تعبيرا جديد، تجد تعبيرا جديد. هو لا يستغني هو نفسه قال ذلك يعني لا يكتفي عن الموضوع. ويقول مثلا سابقة تفسير هذه الصفة بين هذه الصفة وفيها أو هذا الاسم لا وإنما مع كل ذكر يتكلم. ويذكر فيه لونا ونوعا من مفردات هذا الاسم فهو حميد لكمال الشرع وهو حميد اي محمود لكمال اوصاف وهو حميد لكمال افعال كمال شرعه الذي ما غضب صغيرتنا ولا كبيره وجمع بين المصالح كلها فامر بها وبين المفاسد وحذر منه حميد في افعاله الدائرة بين الفضل والاحسان والعدل فبين العدل والفضل تدور أفعاله سبحانه وتعالى فلا يظلم ربك أحد ولكن إما العدل الذي يقضي بين عباده وإما الفضل الذي يختص به بعض عباده ولا يسأل ربنا عما يفعل لا يسأل ربنا لما خصصها فلانا بالفضل لم جعلت محمدا رسولا لم جعلت ابراهيم خليلا عليه السلام لا يسال ربنا عما عم يفعل هل ناقصك شيء وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار هل لاهل مصر أن يعترضوا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الكعبه في مكه ولم يجعلها الا في مصر او لاهل الصين لا يسال ربنا عما فيما تعلق بباب الفضل ليس له ربنا عما يفعل كالحديث الذي تعرفونه الوارد في الصحيحين في بيان النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هذه الأمة بين اليهود والنصارى وأن مثل اليهود كمثل قوم استأجرهم رجل فعملوا لهم من الغجات إلى الظهر وأعطاهم دينارا مثلا وجاءت النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر فأعطاهم دينارا هذا على دينار وهذا على دينار وجاء قوم استاجرهم هذا الرجل فعملوا من العصر الى المغرب هذا اقصر فصل فاعطاهم دينارين اعترض الاوائل الاولون اعترض ومن بعده فقال هل حقكم انقصتكم شيئا قالوا لا اتفقنا عليه بعتنسه. لن يجي عندك رجل يعمل ساعة تعطيه مئة جنيه ويقول واحد يعمل يوم تعطيه ثلاثين جنيه وقد اتفقت معه على هذا وبينت له العمل لا ينبغي أن يسألك ويقول لما تعطي هذا مئة وهي ساعة فمثل هذا مثل هذه الأمة في بيان صدها والله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويخطر وله المثل الأعلى عز وجل نعم فلن على الانفاق الناسع ونهاهم عن الإنساك الضار بين لهم انهم بين داعيين داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والادل واخلاف ما أنفقوا وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإنساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب فليبشر فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فليختر العبد أي الأمرين أليق به وختم الآية بأنه واسع عليم أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتل الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الالباب لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية ذكر السنية ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن اراد بهم خيرا من خلقه كان هذا دخل في قوله سبحانه وتعالى والله واسع واسع عليه فهو واسع سبحانه وتعالى الصفات وكثير الهبات كذلك من هذا انه يمن على من يشاء من عباده كما من عليهم به النفقات وبانهم تغلبوا على انفسهم وعلى شحها وعلى بخليها كذلك يؤتي الحكمه من يشاء من عباد حكمة يا العلم حكمه يا وضع الامر في مصالح وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد ولهذا قال عز وجل ولقد اتينا لقمان الحكمة وقال سبحانه وتعالى ولقد اتينا داود وسليمان في سوره الانبياء قال وكلنا اتيناه حكما وعلما نعم والحكمة هي العلوم الناسعة والمعارف الصائبة والعقول المسدده والألباب الرزينه وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال وهذا أفضل العطايا واجل الهبات ولهذا قال ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب وهم أهل العقول الواسية والأحلام الكاملة فهم الذين يعرفون النافع فيعملون والضار فيتركونه وهذا في الخلق أنظر من الكبريت الأحمر أنظر من كبير وذلك لأن من يؤتى هذا الأمر الشكمة العظيمة وهي العلم النافع الأمور ويجعل أمور في نصابها ويكون ناصح للخلق آخلا بأيديهم إلى طريق الهدى صابرا على ذلك محتسبا في دعوتي وفي تعليمي وفي تعلمه هذا لا شك أنه قليل جدا والأمة لا تحفظ بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا بأن يكون فيها تلك السلة التي يؤتيها الله عز وجل الحكمة فتجمع بين العلم والعمل والدعوة والوعظ والتوجيه فلا تحفظ الامه بعد فضل الله الا لهؤلاء بخلاف المتهورين وبخلاف الذين لا يزنون الأمور وإن كان لديهم بعض العلم وهؤلاء صنف قليل انظروا كيف عاصم الله عز وجل الأمة بهذا الصنف في جميع عصورها حين تعرضت لمحن تعصف بالجبال الراسيات كيف عاصم الله عز وجل الامه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب المرتدين؟ ابو من اصعب الامور التي تعرض لها المسلمون حرب المرتدين فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلما يصد من, من يصد من العرض هذا يرتد صدع الدين وهذا يجحد الزكاة وهذا لا يرى اعصى الا الرسول الله, الله عليه قد وقد مات الى غير هذا موقف عصيب جدا ولكن نفع الله تبارك وتعالى الامه براي ابي رضي الله عنه الذي تحول من حليم إلى رجل في غاية الشده التي ما شهدها احد من الام لا عمر ولا علي ولا خال ولا عمرو كل هؤلاء الابطال الفرسان الذين تعودوا سل السيوف والوقوف في ساحات الوغى كل هؤلاء بعد ابي بكر رضي الله عنه يراجعون على ما تقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وابو بكر رضي الله عنه يصر على موقفه ويرى ان الدين هو قتاله ولما قالوا له ذلك قال فان الزكاه من حق الاسلام من حق الشهادتين الزكاة إذا منعوا الذكاء فما أدوا الشهادتين على وجهه المطلوب والله لا يقاتلن كل من فرق بين الزكاة والصلاة لو منعوني عناق أو عقالة كانوا يؤدون إلى رسول الله فما لقاتلتم على ذلك شوف يتحول بقى الحليم الرشيد الأسيف صاحب البكاء صاحب القلب الرقيق صاحب الود الذي مثله كمثل إبراهيم عليه السلام في حرصه على أمته كيف ينفق إلى اسد وهنا البطولة بحق هنا البطولة لحق حين تكون في موضع الحق لا في موضع التهور الذي يأخذ بالأمة إلى الشرور اللي حصر له العيز الجهاد والعيز ينفخ أو داجة والعاوز فعلا يتأثر فمواضع الحق كثيرة جدا وأنا لا أرى في هذا العصر أعظم في هذه البطولة من ثبات على منهاج النبوه ضد فرق وجماعات لا حصر له ويرشق هذا بالنبال ويرمي هؤلاء بالسهاب وواقف يتصدى هؤلاء ائمه الهدى ومصابيح الدجا هؤلاء هم الابصار هؤلاء هم عمرو وخالد لا من يتهور ويستعمل منابر المسلمين في إطارة الفتن وتهييج الناس فهؤلاء أضعف ما يكونون والله أضعف ما يكونون والله أضعف ما يكونون والله هؤلاء الذين اشترون بالمال والله لقد تحولوا إلى أناس لبسوا السلاسل في أعناقهم والله تركوا الصلوات والله تم شراؤهم بالأموال والله ولم على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصى إنما أصحاب الثبات على منهاج النبوة الذين لا يرضون أحد إلا من إلا النجر القليل هيرضون, ك... هيرضون رجل كل 73 وسبعين لو اعتبرنا يعني وإلا بالنظر إلى أمهات البدع وإلى أفرادها وفصولها سترون هذا الرجل يرضي رجلا بين ربما الاف مؤلفه او ملايين وملايين هذا هو الثبات فأبو بكر رضي الله عنه ثبت ثبات الجبال الراسيات حتى صار عمر يراجع ولهذا من فقه كلام عمر انه قال فما هو الا ان شرح الله صدر ابي بكر لما راى فعلمت انه الحق مش فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رأى ابو بكر فما هو إلا الله صدر أبو لأن هذا موفق لا يشرح الله صدره لباطل ابدا لقد تعلمنا منه كثيرا هذا الرجل لقد تعلمنا منه مواقف النبوة في الحديدية لم يكن على منهاجه ولم يكن على طريقة النبي الاستسلام الكامل إلا هو ويوم ان مات لم يكن على الاستسلام الكامل رجل يعذبه وامسك عواطفه وتحكم فيها ونقسم بالله ان رجلا في الامه لا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن عنه يحب النبي محبه ابي بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت ابا بكر ما رضي الله عنه خليلا لكنها اخوه الاسلام ومع ذلك يضبط هذه المشاعر كلها والعواطف ليخرج على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اول مره هو صلى مكان النبي لكن يصعب مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر منهج النجاه في كلمات مختصرة سبحان الله سبحان الله والله لو لطّر مع أبو بكر خده ولو شق جيبه لربما قال قائل معذور فانه في المواقف التي يعني تزيد فيها العواطف جدا جدا قد يغفر الإنسان فيها ماله يغفر في غيره ومع ذلك رضي الله عنه ثبت تبات الجبال الراسية شكمة حكمه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت انتم تعبدون الله ولا تعبدون محمدا كلمات سبحان الله قد يقول قائل هو زعلان على موت النبي مش زعلان لكنه علم ان النبي واصفه وليس مقصودا صلى الله عليه وسلم في العباد انما واسطه بين الخلق وبين الحق والخلق وليس هو الحق الذي يقصد وليس هو الرب الذي يعبد إنما هو الواسطة التي ينبغي نحتدأ بها ويقتدى لذا قال هذه المقوية وانطلق بقى يبني ويؤسس دولة الإسلام على غاية من القوة والبطولة أما المرتدون فلا بد من القتال فيبهات جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه قبل أن يموت نحن في حاجة طالما الله عليه مصر على قتال المرتديم نحن في حاجة إلى جيش أسامة قال لا حتى جيش أسامة سيخرج إلى ما أخرج أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه شوف البصيرة الفريدة والحكمة العالية والله والله لو تتخطفنا الطير وتأكلنا السباع وتمشي وتجري الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما منعته أمرا أمره صلى الله أو أمر ربي صلى الله عليه وسلم جايش وسلم يبقى جايش وسلم يثم من إيه؟ من إيه؟ والله والله لو ان السباعة أكت فاكلتنا ومذقتنا ومذقت اوطاننا حتى جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ناصره بإذن الله تبارك وتعالى شوف السبات سبحان وكان خلوق جيش أسامة في هذه الفترة من أعظم المناطع لأن هذا الموقف الذي وقف أو بكر في غاية القوة أدب قبيل العرب. ولولا أن الله عز وجل شرح الصبر ببكر هذا لكان الأمر على خلاف ما نتصور ولكن الله عز وجل يسبب الأسباب ويصرف الأمور والله غالب على أنبيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون شوف الشكمة فعصم الله أمت الإسلام بهذه الشكمة رجل وانظروا إلى الشكمة التي عصم الله عز وجل بهذه الكامة أيضا في محنة خلق القرآن كما قال ابن المديني لقد حفظ الله عز وجل هذا الدين يوم الرده بابي ويوم المحنه بإمام اهل السنه الامام احمد الذي قام في الامه مقام الانبياء فتنه عظيمه يا اخوان ما تتخيلوها ابدا فتنه عظيمه جدا ما تتخيلوها ابتلاء السمة والجماعة ولكن سلفى احمد رحمه الله تعالى وحكمه احمد التي بها أبا ان يوافق المامون كيف كانت خيرا على المسلمين وكيف كانت سببا في ثبات المسلمين على هذا المعتقد الصحيح صمام الأمان أهل الشكمة في كل عصر صمام الأمان الذين لا تهورون، أعدكم فقريني عن المصعب الواحد أن الراجل يطلع من وقول مثلا كذا ونطلع ونخرج ونعمل ونسوي إلى متى إحنا نساء لسنا نساء إنما نحن رجال إحفاد خالد حي على الجهاد حي على خير العمل يا خيل الله اركبك طيب وإنت تركبش لئي ما هي المصدر ما تركب سيدنا الشيخ إيه اللي معادك سيدنا الشيخ وروح وبعتنا جوابات من هناك واتصل علينا من هناك إنت على صحات الوضع تلبسوا لبسة الحرب ولؤمة القتال اطلع قاعد ليه تأنس بأولادك وتلبس أفخار الثياب وتريد أن تغرر بشباب المسلمين وإن الله وإن الله يراجعون هؤلاء ليسوا من أهل الشكمة وإن كان عندهم شيء من العلم ليسوا من أهل الشكمة أهل الشكمة هم الذين عاصم الله عز وجل ويعظم الله تبارك وتعالى بهم الأمة في جميع العصور والظهور ولله الحمد والمنى فلا بد أن يكون الداعي على هذا شوفوا أحمد تنجو الأمة بفضل الله ثم بحكمته التي أثقل الله عز وجل حكمة وعلم شيخ الإسلام في حرب التطار التطار وما أضركم التطار والله يا لو إشنا النهاردة يعني نتعرض لعشر معشار هذه الفتن لكن الله يعلم ضعفا تلك الفتنة التي ممر على واقع المسلمين سبحان الله أشر منها في يوم واحد في بلدة يقتل أكثر من خمسمائة عالم يذبحون في يوم واحد عالم مش بقى عادي أما العادي فقد كان القتل تصل إلى مئات عشرات ألوف أكثر من سبعين ألف مسلم يقتلون في يوم واحد ستا كتب المسلمين وتراث المسلمين يتحول ليكون ممرا يدسونه بأقدامهم في النصر حتى يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في الكامل يقول بقيت اعواما لا أستطيع الكتابه جلس سنوات لا يستطيع ويقول يا ليت أمي لم تردني ليتني كنت نسيا منسيا بقي سنوات لا يؤرخ لهذا يقول حتى قال لي بعض أصدقائي لا بد من هذا يقول رحمه الله تعالى عن سبب منعه اكتبيه يقول فكيف انعى للناس الإسلام والمسلمين ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العلماء الراسخين كارثال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي وقف مواقف عظيمة ضد التطار وغير هؤلاء من العلماء فالعالم هو الذي لا يخشم أمته وإنما هو الذي ينقذ أمته يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة ووزن الأمور فقد اوتي خيرا كثيرا. هي العلوم النافعه والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينه وإصابة الصواب في الأقوال والافعال وهذا أفضل العصايا وأجل الهبات فعلا فعلا نعم وهذان الأمران وهما بدل النفقات المالية وبدل الحكمه العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات. وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس وما أنفقتم من نسقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناجرون فإن الله يعلم ذلك ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وان الله لا يضيع عنده مثقال ذره ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحه او سيئه وان الظالمين الذين يمنعون ما اوجب الله عليهم او يقتحمون ما حرم عليهم ليس من دونهم انصار ينصرونهم ويمنعونهم وانه لا بد ان تقع بهم العقوبات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 لأن الإخفاء على الفقير على الفقير إحسان آخر وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقه سأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفه وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت في الفقير فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والإقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير يعني الشيخ فرض بين لأعمال التي تحتاج لتنشيط المسلمين كالمشاريع الخيرية فهذه قد يكون فيها الإذاء أولا إذا حصلت المصحة في ذلك خلاف الفقير فإن إخفاء الصدقة لو قال الشيخ إخفاء آخر يعني صدقة عليه إخفاء وإخفاء الصدقة إخفاء آخر ليه؟ لان فيها حفظ ماء وجه نراعي مشاعره يبقى انت احسنت المنفقه واحسنت بحفظ ماء وجه اخيك ورعايه مشاعره واحاسيس ولم تصفصر وجهه مش تعالى خد هذه 100 جنيه ابعت اكل عيالك وكذا وخن بالك يبقى كده وصلت كام؟ وصلت كده 500 خلاص هذا فيه تصفير الوجه وذهاب بماء فإحفان آخر أن تغذب مسألة الإخفاء والإظهار هذه مسألة نسبية أما من جهة الاصل فلا شك أن الإخفاء اصل كما قال سبحانه لكن قد يطرأ من الأحوال ما يكون الإبداء أصل كما جاء في صحيح من حديث جريد بن عبد الله لما جاء القومي للنبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار والاوقيه يعني عليهم اثر فقر جدا فطمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير ودخل وخرج ثم قال تصدق رجل من ساعي تمره صدق رجل صدق رجل صدق رجل وهكذا يحط على الصدق فقام رجل يحمل طمرا في يديه كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عاده طعام بيني بين النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس بعد هذا رجل تتابع الناس حتى صار امام النبي صلى الله عليه وسلم كوعان كوع من طعام وكوع من ثياب فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم تلألأ وجه النبي وقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل به الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنة فيها الحديث يبقى الاداء هنا كان أنا أولى فالمسألة في الاسمية فيما يتعلق بالإبداء الصدقات أو إخفاء الأصل أن الإخفاء أفضل لكن لو ترجحت مصلحته بإظهار الصدقة فهو أولى وليس هذا في الصدقة بل في الأعمال أيضا كالعبادات مثلا آه الخفية زي قيام الليل وزي الصيام وكذا لو أنا أعلم أنني لو قلت مثلا إني صائم تبعني على ذلك أناس كثيرون وأنا ضابط إخلاطي لا بأثبت للإظهار كذلك قيام الليل نفس المسألة لو أعلمنا ذلك ينشط أو طلب للعلم أو مثلا شيء خاص عندي حصل به رفعة درجة مثلا فأحمس إخواني بذلك لا بأث ولا حرج مع ضبط الإخلاص وإلا فالأصل إخفاء ذلك إيه؟ إخفاء ذلك وإيه تجد أحوال السلف تختلف في هذا نحن نقلنا عن السلف عبادتهم ونقلنا عن السلف هذا هاداتين ولكن كم أخفوا من أعمال كانت بينما بين الله كما ذكروا يقول محمد بن واسع رحمه الله تعالى لقد كان الرجل يقوم في الصلاة إلى جنب أخيه فيبكي حتى بإله لحية وما شعر به أخوه ويقول أبركت رجالا كان الرجل ينام بجوار مرأته على وسادة وحدة فيبكي حتى بإله وسادة وما تعلم به زوجته كما ذكر ايضا عن بعض السلف هذا كثير من هؤلاء فضيل بن عياد لما خرج مع قومه في سفر ف كان رحمه الله تعالى يلومهم ويطمئن على نومهم حتى ويبقى طوال الليل يصلي حتى إذا كان قبيل الفجر يقوم يقول الصلاة الصلاة كان هو قام إلا الآن ف في ليلة كان له يعني صاحب قريب منه فأراد أن يوقذه فقال له أنا ما نمه لم أنم وقد تحايل هذا الرجل عملا ونايم وظل يرقب عبادة الفضيل رضي الله عنه طول الليل فلما أراد أن يوقذه قال أنا لم أنم يعني شايفك طول الليل أنا لم أنم قال فتمكر ليه فما عاد ينبسط إليه خلاص عشبه إيه لأنه اطلع على شيء من هذا وذكر أيضا عنه رحمه الله تعالى انه كان في سفر وقال رجل ما يسبقنا أبي الفضيل إيه يعني الفضيل الفضيل إيه يعني سبقنا الفضيل يقول فجلسنا نتعشى فانطفأ السراج قال فقمت إلى أصلاحي فلما أصلحته نظرت إليه فإذا دموعه بلوا لحيتها فقلت بهذا سبقنا الفضل فيبقى الأصل الإخفاء لكن مع ذلك لو كانت الإظهار مصلحة يبقى هذا أصل لا في يم الأعمال التي يندب لها الجماعة والإظهار أجي مثلا في صلاة الجماعة أو لا أنا لن أحرف على الصلاة وراء الإيمان في الصف الأول على تكبيره الاحرام حتى لا يقال باني أفعب كذا وكذا. لا احف على الصف الأول وراء الإمام وادرس تكبيرة الاحرام أو يمتنع الإنسان مثلا من صلاة التراويح مع جماعة المسلمين من أجل الا لا يخطش او أو مثلا عن تعليم العلم من أجل الا لا يخطش او أو الدعوة كثير من إخي يقول لك الله أنا مش أخطب أنا كده أن أنا نفسي يعني مش عارف إيه وإيه و... وأشعر بالعجب أو كذا. عالج العج، لكن لا تترك الدعوة الله سبحانه وتعالى إن كنت مهلاً، لكن عالج العج، فالاعمال التي يندب لها جماعة وإظهار العمل لا ينبغي تأخر عنها أهل البيت، أما الاعمال اللي هي يندب لها السرية وكذا فالاصط هو أن سرية العمل أفضل إلا إذا ظهرت إيه مصلحة يعني أنت مثلا من عادت أن تقوم الليل كل ليلة، ولكنك ولكنك نمت عند آخر هذه الليلة تقول الله أنا هترك قيام الليل هذه الليلة حتى لا يفهم أنني أداون على قيامي الليل هذا أصلا ليس لله فكما أن من عمل عملا يرجو بي وجه الناس كان لغير الله فكذلك من ترك عملا من ترك عملا يخشى منه الناس وفهم الناس فإنه ليس لله والضابط لعملك هو الذي يخلص عبادته وتوجهه الله سبحانه وتعالى مع ضبط هذه الأمور كلها وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران حصول الخير وهو كسرة الحسنات والثواب والاجر ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات والله بما تعملون خبير فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته نعم سيدنا التفه